أعوذ بسم ا الشيطان الغجيب ل ل ه من الله الرحمن الرحيم قل <تكلم> الله <تكلم> تنزع s h a r e BROO- <laughs> 「こんにちは」<音楽><音楽><音楽><音楽> Oh, l i t l i l l a n وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من Yeah! どう。 Beijo. おい、い w o v e in, baby!